مل عيني شوه ابحالي عتبهني داه ويل صالبك خويه ابو عينيك صوبني بوصط يدين لا يال والرايل طاح حجمي كيفيك طاحت ويا هيل اعميال وشفوق حي يطعو هي اوي يا هين عيز بيتي انشال اوعى موديل صح ضيق بيالحام خيابه ما لي الاطفال ما يالمطلب وانا تعذير سهم سوي بحال اخويا اخويا سهمي لعينش تينتي بعيز ويب هيي بيبي جالك زودك معاها بالعيد وايان يا مروي يعكل داك العسكار يشهد لك هذا الميدان منشوف رتسي فيك يمشي كار الوان أي من شوف رايت سي فكي امشي كيا شاف وديل ليش من غدره وكله لي شان خويا تضل جايب حيري واحزاني فكري تحيه وانا الى سمي لعيني سو ابحاليه سمي لعيني سو ابحاليه حالي حالي دمني وصاب بدل يا خويا دمنتوني صبع عيوني, عيوني, عيوني دم کی نت نادي کوت ایدل و الاطفال تريدي الماء والخد يرفز حيات من خيام الخيمه يبلاري خويا وحسين ينهد حال افقد ريق موهين فاجت الحياه ماي ظل حسينو حيدي حامي نيرانو تنهي بي حشاي خلوا عسكر يا هلي سهمي العيني سوي بحال يا خويا سهمي العيني سوي بحالي عذابني وصاب دمي يا خويا دمي انتوني صب يا, يا, يا, يا سهمي العيني معذور هيك فوق فوق يطوع هي طايح وين سفي وريت وسهم الاصبع ينهخ وياي ضيع مني عيوني الشوب خويا هو اللي طبراجل ما اي لها نعيد والبيرق ياماكم الفو لو حي وتن ضور الليل حاله وللنار الشبت ويل دوني خيامي ساني حامي سهمي لعينيش ځه وبحال حال حال حال مې لעיني شو وبحال حال والله عتبني وصار دله للشعر كاظم السماوي